وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصفروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابًا أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَاهُ نَارِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وما ينظر هؤلاء إلا صيحته واحدة، وما ينظر هؤلاء إلا صيحته واحدة. ماذاها من فوقة؟ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيل إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق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 قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشتض وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا له تسون وتسون نعجته ولي نعجته واحدة فقال أكفل لها فقال أكفل وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُنَقَاءِ إِلَى يَظْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنُّوا أَنَّمَا فَتَنَّا استغفر ربه وخرر راكعا واناب غفرنا له ذلك وان له عندنا لزلف وحسن مآب يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض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 وليتذكر أُولُو الْأَنبَاء وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِرَاتُ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفيق مسح بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس نما وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ما أعد وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أن نس الشيطان بنصف وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا وبثهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ النُّصَّفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ كَفْلٍ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ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 وَإِنَّ لِلْطَاغِينَ لَشَرَّ مَا أَبَدٌ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِأَسَلْمِهَا دَهَاءٌ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُهُ وَغَسَالَتُهُ وَأَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبٌ بِهِمْ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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشراق أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما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 ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكفرت أم كنت من العارين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتين يوم الدين. قال رب فأوغرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لا أغوّي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول.